119. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا 110. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا 111. وبرا بوالديه ولم يكن جبا 117. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا 118. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا 119. 117. اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا 118. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا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 به مكانه قصية، فأجاه المخاض إلى جذع نخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيما نسيا. منسيا. فَنَادَى مِن تَحْتِهِ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِيلَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ نَخْلَةٍ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَلِيَّا